الجامع لأحكام القرآن، الاعداد الإذاعي مأمون النجار الاخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا أبي عندما كان الإمام يشرح المسألة الرابعة عشرة من مسائل الآية الخامسة والثمانين بعد المئة من سورة البقرة، وكان يفسر فيها ما تدل عليه الآية. فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي قال الإمام إن الآية دلت على أن الله سبحانه مريد بإرادة قديمة أزالية زائدة على الذات كما أنه عالم بعلم قادر بقدرة حي بحياة سميع بسمع بصير ببصر متكلم بكلام وهذه كلها معين وجودية أزلية زائدة على ذات ثم رب الإمام على أقوال الزائغين والمبطلين إلى أن خلص إلى القول فكيف يتصور أن يكون المخلوق أكمل من الخالق والخالق أنقص منه والبديهة تقضي برده وابطاله فتح الله عليك يا بني نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام فهي بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي سبحان الله والحمد لله للا للا للا للا الله الله وحب الله وحب لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقد وصف الله تعالى نفسه جل جلاله وتقدست أسماؤه بأنه مريد فقال تعالى فعال لما يريد وقال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال يريد الله ان يخفف عنكم سبحانه وتعالى اذا اراد امرا فانما يقول له كن فيكون ثم ان هذا العالم على غاية من الحكمة والاتقان والانتظام والاحكام وهو مع ذلك جائز وجوده وجائز عدمه فالذي خصصه بالوجود يجب ان يكون مريدا له قادرا عليه عالما به فان لم يكن عالما قادرا لا يصح منه صدور شيء ومن لم يكن عالما وان كان قادرا لم يكن ما صدر منه على نظام الحكمة والاتقان ومن لم يكن مريدا لم يكن تخصيص بعض الجائزات بأحوال وأوقات دون البعض بأولى من العكس إذ نسبته إليه نسبة واحدة قالوا وإذ ثبت كونه قادرا مريدا وجب أن يكون حيا إذ الحياة شرط هذه الصفات وإذن من كونه حيا أن يكون سميعا بصيرا متكلما فإن لم تثبت له هذه الصفات فإنه لا محاله متصف بأضابها كالعمى والطرش والخرس على ما عرف في الشاهد والبارئ سبحانه وتعالى يتقدس عن أن يتصف بما يوجب في ذاته نقصا. المسألة الخامسة عشر يا إخواني قوله تعالى ولي العده العدة فيه تأويلان أحدهما إكمال عدة الأداء لمن أفطر في سفره أو مرضه الثاني عدة الهلال سواء كانت تسع وعشرين أو ثلاثين. قال جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون تسع وعشرين وفي هذا رد لتأويل من تأول قوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة أنهما لا ينقصان عن ثلاثين يوما أخرجه أبو داود وتأوله جمهور العلماء على معنى أنهما لا ينقصان في الأجر وتكفير الخطايا سواء كان من تسع وعشرين أو ثلاثين المسألة السادسة عشرة ولا اعتبار برؤيه هلال شوال يوم الثلاثين من رمضان نهارا بل هو للليلة التي تأتي هذا هو الصحيح وقد اختلف الرواة عن عمر في هذه المسألة فروى الضارة قطني عن شقيق قال جاءنا كتاب عمر وقال فيه إن الاهله بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان انهما راياه امس وقال سفيان والثوري وابو يوسف ان رؤي بعد الزوال فهو لليله التي تاتي وان رؤي قبل الزوال فهو لليله الماضيه وروي مثل ذلك عن عمر ذكره عبد الرزاق عن الثوري عن مغيره عن شباك عن ابراهيم قال كتب عمر إلى عتبه بن فرقب إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فافطروا وإذا رأيتمه بعدما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا ورعي عن علي مثله ولا يصح في هذه المسألة شيء من جهة الإسناد على علي وروي عن سليمان بن ربيعة مثل قول الثوري وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب وبه كان يفتي بقرطبة واختلف عن عمر بن عبد العزيز في هذه المسألة قال أبو عمر والحديث عن عمر بمعنى ما ذهب إليه مالك والشافعي وأبو حنيفة متصل والحديث الذي روي عنه بمذهب الثوري منقطع والمصير إلى المتصل أولى وقد احتج من ذهب مذهب الثوري بأن قال حديث الاعمش مجمل لم يخص فيه قبل الزوال ولا بعده وحديث إبراهيم مخصر فهو اولى أن يقال به قد روي مرفوعا معنى ما روي عن عمر متصلا موقوفا روته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما صبح ثلاثين يوما فرأى هلال شوال نهارا فلم يفطر حتى أمس أخرجه الدار قطني من حديث الواقدي وقال قال الواقدي حدثنا معاذ بن محمد الأنصاري قال ساعة الزهري عن هلال شوال إذا رؤي قال. سمعت سعيد بن المسيب يقول إن رؤيا هلال شوال بعد أن طلع الفجر إلى العصر أو إلى أن تغرب الشمس فهو من الليلة التي تجيل قال أبو عبد الله هذا مجمع عليه المسألة السابعة عشرة روى الدارقطني قطني عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشجدا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهما رايا الهلال أمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغضوا إلى مصلاهم هذا إسناد حسن ثابت قال أبو عمر لا خلاف عن مالك وأصحابه أنه لا تصلى صلاة العيد في غير يوم العيد ولا في يوم العيد بعد الزوال وحكي عن أبي حنيفة واختلف قول الشافعي في هذه المسألة فمرة قال بقول مالك واختاره المزني وقال إذا لم يجز أن تصلى في يوم العيد بعد الزوال فاليوم الثاني أبعد من وقتها واحرى ألا تصلى فيه وعن الشافعي رواية أخرى أنها تصلى في اليوم الثاني ضحا وقال البويطي لا تصلى إلا أن يثبت في ذلك حديث وقال أبو عمر لو قضيت صلاة العيد بعد خروج وقتها لأشبهت الفرائض وقد أجمعوا في سائر السنن أنها لا تقضى فهذه مثلها وقال الثوري والأوزعي وأحمد بن حنبل يخرجون من الغد وقاله أبو يوسف وقال الحسن بن صالح بن حي لا يخرجون في الفطر ويخرجون في الاضحى قال أبو يوسف وأما في الاضحى فيصليها بهم في اليوم الثالث قال ابو عمر لان الاضحى ايام عيد وهي صلاة عيد وليس الفطر يوم عيد الا يوم واحد فاذا لم تصل فيه لن تقضى في غيره لانها ليست بفريدة فتقضى وقال الليس بن سعد يخرجون في الفطر والاضحى من الغد والقول بالخروج ان شاء الله اصح للسنه الثابته في ذلك ولا يمتنع أن يستثني الشارع من السنن ما شاء فيامر بقضائه بعد خروج وقته وقد روى الترمذي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصل ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس قال الترمذي والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق وابن المبارك وروي عن عمر انه فعل وقال علماؤنا من ضاق عليه الوقت وصل الصبح وترك ركعتي الفجر فانه يصليهما بعد طلوع الشمس ان شاء وقيل لا يصليهما حينئذ ثم إذا قلنا يصليهما فهل ما يفعله قضاء او ركعتان ينوب له ثوابهما عن ثواب ركعتي الفجر قال الشيخ ابو بكر وهذا الجاري على اصل المذهب وذكر القضاء تجوز ولا يبعد ان يكون حكم صلاة الفطر في اليوم الثاني على هذا الاصل لا سيما مع كونها مرة واحدة في السنة مع ما ثبت من السنة روى النسائي عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له أن قوما رأوا الهلال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع النهار وأن يخرجوا إلى العيد من الغد وفي رواية ويخرجوا لمصلاهم من الغد المسألة الثامنة عشرة قرأ أبو بكر عن عاصم وابو عمرو في بعض ما روي عن والحسن وقتاده والاعرج وليكملوا العده بالتشديد والباقون بالتخفيف واختار الكسائي التخفيف كقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم قال النحاس وهما لغتان بمعنى واحد كما قال عز وجل فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بعد أن عرض أقوال العلماء في قضاء صلاة العيد أن القول بقضائها جائز رغم أن بعضهم قال إنها ليست بفريضة فتقضى فهل ما فهمته صحيح يا عبي؟ نعم هو صحيح يا ولدي ففي حديث لأبي عمير بن أنس قال حدثتني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أغمي علينا هلال شوال واصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال أمس فأمرهم رسول الله أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد وفي هذا الحديث حجة للقائلين بأن الجماعة إذا فاتتها صلاة العيد بسبب عذر من الأعضار أنها تخرج من الغد فتصلي العيد لا حرمني الله من علمك وفضلك يا أبي ودمت لي معلما وهاديا ومرشدا عداك الله وسدد خطاك يا ولدي وغدا إن شاء الله